كلا إن الإنسان لا يطوى أرأه استغنا إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي نها عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدا.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 ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب